لأ لآل لا آل القرآن الله أكما الحمد لله يوم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتائي بالقربة وينهى العلم فحشى المال والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا ادعوا تتو الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون أنتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة من ربا من أمة إنما يبلوكم الله بي وليمينن لكم يوم القيامة ما كنت وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتَ تَمْنُو وَلَا تَتَّخِذُوا الْأَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّنَّ قَدَرًا فَتَذِلُّنَّ قَدَرًا بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَبْقَوْنَ صُورًا så mm -hmm. إنهم أجراهم بأحسن ما كانوا. لِيُسَبِّطَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُسَبِّطَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَيْنَ وَبُشْرَى وهدى Det imma ni wa سمع من صلاة إن ربك من مطمئن. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها